الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الحمد إ لله、آه. الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والحمد لله الذي بعث في ا ل أ م ي ي ن رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله لتنزيله الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لتنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ غ و ى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا لتنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف ع ي د أ ي ه ا ا ل إ خ و ة في أ و ل ج م ع ة من رمضان صليت في هذا المسجد وكثيرا من ا ل إ خ و ة بعد ا ل ص ل ا ة تحدثوا معي في إ ن هذه ا ل خ ط ب ة كانت ط و ي ل ة ل أ ن ا ل خ ط ب ة و ا ل ص ل ا ة أ خ ذ ت خمسه وخمسين د ق ي ق ة أ و أ خ ذ ت لها س ا ع ة تقريبا ويروا الناس إ ن ه لابد إ ن ن ا نقصر من ا ل خ ط ب ة أ و نقصر من ا ل ص ل ا ة و ا ل خ ط ب ة لكي ننتهي من العمل دا ب أ س ر ع ما يمكن و ا ل ح ق ي ق ة ا ل إ ن س ا ن لابد أ ن يستجيب لبعض حديث ا ل ا خ و ة ل أ ن ه لا يجوز فيه الصواب ولكن قبل ا ل ا س ت ج ا ب ة يجب علينا أ و ل ا ً وقبل كل حساب أ ن نعمل بحث ب ا ل ن س ب ة لموضوع ا ل ج م ع ة ذاته وبعد كده نشوف هل ا ل س ا ع ة ك ف ا ي ة مع الله في بيته في ا ل أ س ب و ع أ و تحتاج ل ز ي ا د ة أ و تحتاج لنقصان عشان نكون على بينه وكل شيء إ ذ ا الناس أ ر ا د و ا أ ن يمشوا له لابد ان يشوفوا الدليل يعني الليل ا ل ع ا ز ج يقول نخطب ا ل ج م ع ة ونخلص منا ه في ربع س ا ع ة ممكن يجيب الدليل يقول على إ ن ه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلع المنبر ا ل س ا ع ة الثانيه و ن ص وينتهي منه و ا ح د ة إ ل ا ربع مثلا أ و عشرين د ق ي ق ة كانت خ ط ب ة الرسول أ و شيء محدد معين عشان نكون على بينه ولكن قبل هذا وذاك تعالوا معي إ ل ى قول الله تبارك وتعالى في هذا اليوم اللي هو يوم ا ل ج م ع ة أ و ل ا هذا اليوم طبعا يوم من أ ي ا م ا ل أ س ب و ع اسمه يوم ا ل ج م ع ة ك ل م ة ا ل ج م ع ة معناها ب يجتمع فيه الناس في هذا البيت لبيت الله سبحانه وتعالى وهذا اليوم من عظمته عند الله سبحانه وتعالى ص و ر ة ك ا م ل ة في ا ل ق ر آ ن ربنا سماه ص و ر ة ا ل ج م ع ة يعني ما في ص و ر ة السبت و ا ل أ ح د والاثنين و ا ل ث ل ا ث أ ي ا م ا ل أ س ب و ع كلها ما عنده صور لكن هذا اليوم عنده ص و ر ة ا س م ه ص و ر ة ا ل ج م ع ة فالله سبحانه وتعالى يخاطبنا في هذه ا ل ص و ر ة باسم ا ل إ ي م ا ن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 و إ ذ ا ر أ و ا ت ج ا ر ة أ و لهوا ن ف ض و ا اليها وتركوك غ ا ئ م ه ظ ل م ا عند الله خير من الله ومن ا ل ت ج ا ر ة والله خير الرازقين هذه ا ل آ ي ا ت من ا ل آ ي ة تسعه وعشره وحداشر من ص و ر ة ا ل ج م ع ة الله سبحانه وتعالى أ و ل ا في هذه ا ل ص و ر ة اللي هي ص و ر ة ا ل ج م ع ة وسمي ا ل بها هذا اليوم ينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين د ع و ة من الله سبحانه وتعالى خ ا ص ة ل أ ي إ ن س ا ن مؤمن بالله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة ربنا قال ف س ع و ا إ ل ى ذكر الله والسعي دي معناها ا م السعي اللي هو تجري وتجري وتسرع الله معناها ا ن ه يوم هو ذات يوم بتتهيا ح تتهيا فيه لكي تجي إ ل ى هذه ا ل د ع و ة ا ل د ع و ة ا ل خ ا ص ة ا ل م ب ا ش ر ة د ع و ة خ ا ص ة من الله سبحانه وتعالى م ب ا ش ر ة لك أ ن ت ا ل ع ب د المؤمن ده الله قال لك تعلي في البيت هنا تعلي عايزك هنا أنا عايزة لماذا فاسعوا إ ل ى ذكر الله قال الله قال تعالوا اليوم دي بطلوا الشغل بطلوا اي ح ا ج ة عشان ت ذ ك ر و ن ي ف ي ه فاسعوا إ ل ى ذكر الله وزروا البيع بطلوا عمليه البيع والشراء والبتاع و ا ل أ ش ي ا ء دي كلها انتهوا منها يا ولد اطلع بره ما ت ل ع ب في الجامع ة فالله سبحانه وتعالى يخاطب عباده المؤمنين ويدعوهم هذه ا ل د ع و ة يا ايها الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة إ ذ ا سمعت النداء بتاع يوم ا ل ج م ع ة فاسعوا إ ل ى ذكر الله تعالوا الليل يوم ذكر الله, الله قال يوم ذا انا خصصت مخصوص عشان تذكروني فيهم ذكر الله ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ذكر الله الخضبه ذكر لله تسبح الله تكبر الله الله قال, الله قال تعالوا عشان تذكروني فاسعوا إ ل ى ذكر الله وزروا البيع بعد كذا ربنا قال ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون إ ذ ا بتعرفوا هل حيحصل شنو في اليوم دول وعندكم علم ب ا ل أ ش ي ا ء د ي الله قال ده فيه خير ك ت ي ر جدا لكم هكذا يبين الله ذلكم لكم إن كنتم تعلموا وبعدين إن شاء الله عن الذكر لكن ده في أو في بتقول بعد كده ده كده ذلكم لكم كنتم الذكر لكن كده فإذا غضيت إذا شاء الآيات الصورة النداء ربنا لنا الصلاة انتهيت وتخاركت وخلاص فانتشروا في الأرض يبين خير وبعدين حنمشي في في يقول غضيت في بتقول بعد إن تعلمون إن نتحدث عن مغدمة أو وكتبوا من فضل الله العظيم يحتاج العمل وما في منام لكن اول نظام لكل حساب نعلم ان نداء لدى خاص ثم بعد ذلك لعمل معين لازلت لان نسكر في الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم اللي هو يوم الجمعه الرب سبحانه تعالى بنادي في عباد المؤمنين ان يبطلوا العمل يبطلوا الشغل يجي ثمر في بيت من بيت الله عشان يسكروا الله عشان يسبحوا الله وعشان يكبروا الله وعشان ايه ل أ ن يوم ا ل ج م ع ة يوم فيه تعظيم لله اليوم ده ب ا ل ز ا ت اصلا سموه يوم ا ل ج م ع ة ل أ ن ه فيه تعظيم لله نجي هنا عشان نعظم الله و ع ش ا نعظم ن شعائر الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى اجتماع في بيته و ك أ ن ه الاجتماع اجتماع خاص لعباد الله المؤمنين عشان يذكروا فيه الله سبحانه وتعالى بعدين إ ذ ا انتهت ا ل ص ل ا ة قال ف إ ذ ا غضيت الصلاه فانتشروا في ا ل أ ر ض و ا ب ت ق و ا من فضل الله واذكروا الله ق ص ي ر ا كمان في اليوم ده بعد ما ت ن ت ه و من الصلاه وتمشوا بعد لمحل、عملكم. انت في عملك انت في الشارع انت في بيتك في اليوم ضي اكثر من ذكر الله تسبح الله ك ب ر الله هلل فاذا غديت ا ل ص ل ا ة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا الله قال يوم ج ز ا ت ه بعد ان ن ت ه و ا من ا ل ص ل ا ة ت ف و ت و ا مني كمان اشتغلوا شغل كثير جدا اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لعلكم بهذا ال... ال... الذكر وبهذه ا ل ع ب ا د ة ا ل ك ث ي ر ة في هذا اليوم تكونوا من المفلحين يوم القيامه ان شاء الله لكن ربنا قال واذا ر أ و ا ت ج ا ر ة أ و لهوا انفضوا إ ل ي ه ا وتركوك غائما ظلم ا عند الله خير من الله ومن ا ل ت ج ا ر ة والله خير الرازقين كان خ ط ب ة ا ل ج م ع ة دي الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بدايته يصلي ا ل ج م ع ة ب ع د ي ن يخطب الناس زي نظام العيدين العيدين بتجي أ و ل شيء تصلي وبعدين تخطب الناس فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى ا ل ج م ع ة ويخطب في الناس جاءت العير وجاءت ال ا ل ت ج ا ر ة من الشام و ا ل ص ح ا ب ة ك ا ن ط ب ع ا ف ي ه م ا ل ل ي ع ا ي ز ي ن في ا ل ت ج ا ر ه و م ن ا ل ت ج ا ر ة ع ا ي ز ي ن ك ت ت و ا ل ر س و ل صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ك ا ن يخطب في ا ل م س ج د م ر ه و ا كلهم م ر ه و م ا خ ن ت م ع ا ه إ ل ا ن ت تجاره وكانت تجاره في ا ل م س ج ا ر ه وكانت تجاره وكانت ت ج ا ن ه ل ك ا ن ت ت ج ا ر تعقد ب ت ت ج ا ش ر أ و ب ب أ ر ع ي ن في ج ا ر ه و ك ا ل ت ت ر ا ر ه وكانت تجاره وكانت تجاره وكانت تجاره وكانت تجاره وكانت تجاره وكانت تجاره وكانت تجاره وكانت تجاره وكانت خير من الله ومن و ا ل ت ج ا ر ة شوف أ و ل س... ت ج ا ر ة و له بعدين ل من ج ي ر و قال الله قدم الله و على ا ل ت ج ا ر ة ل أ ن ه أ ي عمل في الدنيا أ ن ت ما شيلو ي ما هو إ ل ا له وحتى كان في ه مكسب يبقى مكسب بتاع الدنيا يبقى ع م ل ي ة ماليه أ ي غ ي م ة إ ذ ن كل اللي ب ت ع م ل ل ي و أ و ل انت جاري ليه او انت ما شيلو ي عمل بتاع الدنيا ما ع ن د ه أ ي غ ي م ة عند الله سبحانه وتعالى اذن ك د ه ربنا قال و إ ذ ا ر أ و ا ت ج ا ر ة أ و ل ه و ي ن ف ض و ا إ ل ي ه ا و ت ر ا و ه غائما غ ل ما عند الله خير من اللهو ومن ا ل ت ج ا ر ة والله خير ا ل ر ا ز غ ي ن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين هكذا يبين الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين بعد كذا نجد أ ح ا د ي ث الرسول صلى الله عليه وسلم في ش أ ن هذا اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم ا ل ج م ع ة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه ة وأيضا واستغفر ضرب ربنا سبحانه وفيه ا ل و اخرج منها الجنة, من الجنة. ل قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي عن أ ب و ه ر ي ر ة قال غار رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا ف أ ح س ن الوضوء ثم أ ت ى ا ل ج م ع ة فاستمع و أ ن ص ب غفل له ما بينه وبين ا ل ج م ع ة و ز ي أي ا د ة ث ل ا ث ة أ ي ا م أ ي إ ن س ا ن يتوضا في بيته وبعد كده يحسن الوضوء ل أ ن ه إ ح س ا ن الوضوء مهم جدا ثم أ ت ى إ ل ى ا ل ج م ع ة جهنه فاستمع و أ ن ص ب سكت عشان يسمع خ ط ب ة ا ل إ م ا م غ ف ر له ما بينه وبين ا ل ج م ع ة يعني بين أ س ب و ع كامل وزياده ث ل ا ث ة أ ي ا م س ب ع ة و ث ل ا ث ة ي ب ق ى كم عشر يوم مشطوبه سيئات كلها م ش ط و ب ة معناه من ج م ع ة إ ل ى ج م ع ة انت ب ت ج ي هنا بيشطب منك سيئات بفضل لهذه ا ل ج م ع ة عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى خصص له ا ص و ر ة وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث وعن ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس و ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة ورمضان إ ل ى رمضان مكفرات ما بينهن إ ذ ا اجتنبت الكبائر يعني من ا ل ج م ع ة ل ل ج م ع ة ومن رمضان رمضان دي اشياء بتكفر ا ل ز ن و ب م ع ن ا ه تشطب منك الزنوب معناها ن س ا ن المؤمن في كل أ س ب و ع ز ن و ب ك تشطب لما ي ج ي بس ل ل ج م ع ة دي بس كوني ج ي ا ل ج م ع ة دي بيجي نظيف يخرج من ا ل ج م ع ة دي ما فيش أ ي ح ا ج ة تجي ا ل ج م ع ة ا ل ث ا ن ي ة مما ل ا ت م ن هنا جاء السبت و ا ل أ ح د والاثنين والثلاثين ت ك ت فيها ا ل ز ن و ب جاءت ا ل ج م ع ة عملت شط للاسبوع كله إذن ل ا ر ك ا ل ل ه ف ي ك م م ان في شك إ ه خ يكون ر ث ي ر ابن ا عمر رضي ل ل ه ع ن ه م ا ن ه م ا س م ع رسول ل ل ا ه صلى الله عليه ويقول س ل م على ع أ و ان د م بره ل ي ن ت ه ي أ ق و ا م عن ودعهم أو ض ي خ ت م ن الله ع ل ل ى ق و ب ه م ثم ل ان نفسه من ا ا ل غ ل ي ن لانه ل يقول ان يكون ع ا لدينا ج م ع ع ا و ب لحد م ر ب ن ا س ب ح ا ن ه ويقول ى ان ي ك و ب ع د كده ي ك و ن إ ي ه من الغافلين وعن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا جاء أ ح د ك م ا ل ج م ع ة فليغتسل متفق عليه يغتسل يعني ي و م د مشي العظمت عند الله سبحانه وتعالى يوم تغتسل ليه والغسل معنا معروف تغتسل غسل الجناب الحديث ا ل ث ا ن ي يبين تغتسل خصصوا انه هذا اليوم لعظمته وليمقابلت مع الله سبحانه وتعالى ولي دعوتك أ ن ت كمؤمن مش بيت الله سبحانه وتعالى اهم ح ا ج ة عندك ت خ ت س ل ل أ ن ه قد يجوز في أ ش ي ا ء من النجاسات أ ن ت ما جايب خ ب ر ة عشان كده قال لك تغتسل وعن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل ا ل ج م ع ة واجب على كل محتلم متفق عليه المحتلم معناها البالغ والمراد بالواجب وجوب اختيارك كقول حقك واجب والله الرجل لصاحبه عليك أعلم معناه حتى ا ل غ ص ه الدي ك أ ن ه واجب ل ي ا ل أ ن ه هذا اليوم أ ن ت لابد ان تطهر وتجي ل أ ن ه م ق ا ب ل ة خ ا ص ة يوم د ي ن م م ق ا ب ل ة خ ا ص ة و د ع و ة خ ا ص ة للمؤمنين واجتماع لذكر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ي لمن لك إنك تختسل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يتحدث هذا الحديث الحديث ما بيتحدث من راسه ساكن ربنا قال والنجم إ ذ ا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطغ عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحى يجي الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلم أ م ت ك يوم ا ل ج م ع ة ده يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده ويعمل ك د ا ويعمل كده ويعمل كده ويعمل كده ويعمل ك ويعمل كده ويعمل ك د ل أ د ه و ي ح ل ق ا ل ع ا ن ك و ي ت ن ظ ف و ي ط ي ب وعن س م ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع يوم ا ل ج م ع ة فبها ونعمت ومن اغتسل فال غسل أ ف ض ل يعني إ ذ ا كان برضو إ ن س ا ن ما اغتسل اتوضع جه فنعم ا و بها يعني معناها أ ي شيء م غ ب و ل ولكن إ ذ ا كان ا خ ت س ل هذا أ ف ض ل إ ن ك ت خ ت س ل غسل ا ل ج م ع ة هذا اليوم ل ع ظ م ت عند الله سبحانه وتعالى خصصوا له اسم غسل ا ل ج م ع ة مع ان عندنا غسل الجناب ة و غسل الحيض غسل كثير في ا ل أ ش ي ا ء ا ل ت ا ل ي ة لكن هذا اليوم ل ع ظ م ت عند الله سبحانه وتعالى اسم غسل ا ل ج م ع ة و ك أ ن ك يوم ا ل ج م ع ة ده إ ن ك أ ن ت تسهب متطهر من كل شيء وشوفوا خلي بالكم النداء بالزاب خلي للمؤمنين كمان يعني الموحدين ل أ ن ربنا ما يقبل ا ل ع ب ا د ة إ ل ا بعد ا ل ع ق ي د ة بعد التوحيد ل أ ن ه النداء للمؤمنين حتى رمضان نحن صايم منه مش الصيام لكل إ ن س ا ن يصوم رمضان يكفر بعد رمضان لا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتبعون و أ ي ض ا هنا ل ل ج م ع ة ربنا يقول يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا ندي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة فاسعوا إ ل ى ذكر الله وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم ا ل ج م ع ة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أ و يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ي ن ص د إ ذ ا تكلم الإمام إلا غفل له ما بينه وبين الجمعه ة الأخرى ك ذ ا بين ا ل ر س و ل صلى ا ل ل عليه وسلم الحديث الإنسان أهله ه يعني أيضا في الحديث الإنسان يطيب ويتوضأ ويمس من طيب ي من ذا ت ر ي دية بريح ح لأن الإنسان ما مفروض الجمعة ما مفرض غزلة تجي ثيابك نظيفة و ج س م ك ن ظ ي ف و ك م ان ت م من س ط ي ب ب ي ت ك ي ع ن ي طيب أ ه لدينا ك بذا ن ت مسجد ا و ي خاصة ي ق ا ل لك ان يكون لدينا م مسجد المسجد ويقول ا يطيب لك ان يكون لدينا مسجد ويقول لك ان حديث يكون لدينا البصل ج ي مسجد يعني إنه ل ا ل أ ن ه اليوم دي يوم ذكر لله سبحانه وتعالى وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم ا ل ج م ع ة غسل الجنابه ثم راح ة ف ك أ ن م ا غرب بدنه يعني أ و ل واحد اغتسل غسل الجنابه من بيت ه لكن ج اول واحد هنا دا مش جاي ساكت للذكر جاي و بعدين ي ص ف ا ل ح د ي ث ك أ ن ه غرب بدنه ك أ ن ه جا ء و جاب معاه ن ا ك ك ا م ل ة هديه جاب معاه هناك شوف حديث كيف الرسول صلى الله عليه س ل م يقول من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما غرب بدنه ومن راح ف الساعه الثانيه يعني الفيديو متاخرين بشويه فكانما غرب بغره ومن راح ف الساعه الثالثه فكانما غرب كبشا غ ر ا ومن راح ف الساعه الرابعه فكانما غرب زجاجه ومن راح ف الساعه الخامسه فكانما غرب بيضه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 ده الرسول قال ك أ ن ه قدم ل ب د ن ا البعض قال ب ق ر ة وبعض ا ل كبش أ غ ر ر وبعض ا ل وهكذا إ ل ى د ج ا ج ة لكن بعد ما ي ط ل ع ا ل إ م ا م في المنبر الذي يحصل شنو بتجي الملائكه ة م ل ا حتى معانا تجي ا ل م ل ا ئ ك ة تعمل شنو ب ت ح ب ر ذكر المؤمنين هكذا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن راح في ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة فكانما غر ر ض ي ض ه ف إ ذ ا خرج ا ل إ م ا م اي معناها ا ل إ م ا م طلع المنبر حضرت ا ل م ل ا ئ ك ة يستمعون الذكر ا ل م ل ا ئ ك ة تسمع ذكر المؤمنين لله كيف نذكر الله أ م ا المؤمن يبقى في البيت وهو في بيت الله وهو مستاء وهو ما عنده فكر في ذكر لا, يح... لا يسبح الله لا يستغفر لا ع د يشوف ا ل إ م ا م ميتين يخلص ميتين ا ل إ م ا م يخلص همه كله ميتين ا ل إ م ا م يخارجنا من الكابوس ا ل في رغبتنا ا ل ق ض ي ة دي ب ا ر ك الله فيكم ق ض ي ة مفروض ن ف ه م فهم صحيح عشان نعرف نحن جايين هنا ب د ع و ة مونو جايبنا منه الجايبنا هنا ن م و والنادانا بمنوء و ليصلا ع م ل ي ت نشنو ا في الموضوع د ا زاتو موضوع ذا شنو موضوع ب ت ع ذ ك ر خاص عشان كذا ربنا نادى عباد المؤمنين وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم ا ل ج م ع ة فقال فيها س ا ع ة لا يوافقها عبد مسلم وهو غائم يصلي ي س أ ل الله شيئا إ ل ا أ ع ط ا ه إ ي ا ه ا متفق عليه حديث رواه البخاري ومسلم حديث متفق عليه في ا ل ج م ع ة بذاته في س ا ع ة س ا ع ة ت ا ع إ ج ا ب ة إ ذ ا كنت ا ك ن ا تستغفر وترجع إ ل ى الله و ت س أ ل الله وتضرع ت إ ل ى الله ق د يجوز يا خ ر تصرف هذه ا ل س ا ع ة ق د تكون له خير في الدنيا و ا ل آ خ ر ة عشان كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر يوم ا ل ج م ع ة فغال فيها س ا ع ة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم ل ص ل ي ي س أ ل الله شيئا إ ل ا أ ع ط ا ه إ ي ا ه إ ذ ل د ن يوم حقه ن ش ت غ ل في الدعاء ل ل ه ن ت ج ي ق و ل و ن ان الله نكسر ف ي ه م ن ذ ك ر الله من الاستغفار من ا ل ت و ب ة إ ل ى الله ن س أ ل إ ذ ان ك ا ك ل ط ل ب ا ت ك ا ل ل ن د ي ق و ل و ن ان ا ل ج ه يمسك ل أ ن ه ف ي ساعة ا ل ر ه يمسك الله ف ي ساعة ت ان ا ل إجابة س ص ا ل ك ساعة ا ل إ ج ا ب ة ل ل ه يمسك ا ل ه ا ت ق و ل و م ا ت ز ل ل ه ي م س الله و ي ق و ل ا الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى و ع ن أبي بردة أ ب يمسك و الله و ي ق و ل ه ع ن ه ق ا ل ل ا ل عبد الله بن عمر رضي الله ع ن ه م ا أ س م ع ت أ ب ا ك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان س ا ع ة ا ل ج م ع ة قال قلت نعم سمعت ه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أ ن يجلس ا ل إ م ا م إ ل ى أ ن تغضى ا ل ص ل ا ة رواه مسلم ا ل س ا ع ة ذاته مش م ع ر و ف ة مما يخطب ا ل إ م ا م ا ل ج م ع ة لحد ما تنتهي ا ل ص ل ا ة د ذ ساعه ة ب ا ج ا ب ة قد يجوز اي واحد ل ك م اتجه الى الله سبحانه وتعالى بدعاء و س ا ع ة م ع ر و ف ة الساعه دي ساعه ة إن ا إ ج ا ب ة لله سبحانه وتعالى فكل إ ن س ا ن يهتم ب ك س ر ة الدعاء مش يهتم باي طول الخطبه ما ط ا ل ت و ج س ة وعن أ و س بن أ و س رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ن من أ ف ض ل أ ي ا م ك م يوم ا ل ج م ع ة ف أ ب س ر و ا علي من ا ل ص ل ا ة فيه ف إ ن صلاتكم م ع ر و ض ة علي ا رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د صحيح رسول صلى الله عليه و سلم يقول أ ف ض ل يوم من أ ي ا م ك م يوم ا ل ج م ع ة ف أ ك ث ر من ا ل ص ل ا ة علي يعني في هذا اليوم أ ك س ر يا اخي المسلم من صلاه ت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر من الصلاه للرسول صلى الله عليه وسلم وانت عارف ان تصلى على رسول صلاه و ا ل د ه تصلى عليه الملائكه كم وبعد ك د ه أ ك س ر الرسول يقول ل ن ا ك د ه يوصينا ك د ه يقول ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه عليها رواه ابو داود باسناد صحيح هذه الحديث وما ا ل ج م ع ة اما كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب ا ل ج م ع ة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في المنبر ده يخطب ب ص و ر ة غ ا ف وحتى و احد الصحابيات قالت حفظت ص و ر ة غ ا ف من فم الرسول صلى الله عليه وسلم بكسرت تلاوت على المنبر ان يتلو غاف ويشرح للناس ف ب ذ ا حسن ع ز ي خ ذ غاف كله ونشرحها ب ت أ خ ذ كم ت ق ر ي ب ا معنا في ا ل خ ط ب ة بس لا في الخطبه بس اما بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى لمن وصف المنافرين وصفهم ب أ و ص ا ف ك ث ي ر ة جدا لو عادت حدث عن المنافقين داير وقت كبير لكن أ خ ذ لكم ج ز ئ ي ة ب س ي ط ة من صفات المنافقين في ص و ر ة النساء ا ل آ ي ة 142 و 1 4 3 ي ق و ل الله تبارك وتعالى إ ن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم و إ ذ ا غاموا إ ل ى ا ل ص ل ا ة غاموا ك س ا ل ة يراون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إ ل ى هؤلاء ولا إ ل ى هؤلاء يعني تقليل الذكر في الصلاه وفي ا ل أ ش ي ا ء ديه من علامات المنافقين هم قال المنافقين يخادعون الله و هو خادعون يغش لكنهم يغشوا لقبتهم لكن بعدين قال من صفاتهم اذا ق ا م و ا إ ل ى ا ل ص ل ا ة ق ا م و ا كساله من علامات النفق إ ذ ا المنافق جاء ا ل ص ل ا ة ي ج ي ا كسلان جدا أ و ل ما عايز ي ج ي ه ا عشان يقعد في المسجد د س ا ع ة ك ا م ل ة عشان يصليها ن يجي في اخر الدقائق لانه اساسا مو جاي يسكر الله ولا ن ه ب س ط الاشياء ديه بل جاي عشان ي خ ا ل ب نفس من اجاويه ك انا كابوس في رجبته دا يتفك يمكن يعني عايج يجي يا رقبته بأسرع حبزا دا منا ما الجعل ولكن جاء و ق الإمام ر يا وقال خلاست دوب للركعة له خ ج الامام ك ن ل إ إ ذ ا د خ ل في ص و ر ة ط و ي ل ة تلقاه ب ر ض يتململ بارك ل دا مبسك صورة تتخلص بارك الله فيكم لما ربنا قال إ ذ ا غاموا إ ل ى الصلاه غاموا كساله معناه ما بيجواها ب ب ر غ ب ة ولا بيجواها ك ع ب ا د ة لله سبحانه وتعالى تغربهم إ ل ى الله وتمسح لهم ذ ن و ب وتنجهم من عذاب اليم أ ب د ا ت ي اساتذه ك أ ن ه حاجه يتفكو منها و بعد كذا ربنا سبحانه وتعالى قال إ ذ ا غاموا إ ل ى الصلاه ة غاموا ا ك س يراوون الناس عشان الناس يشوفون م ص ا ل ص ل ا ة بعدين لما يجوا في الذكر ولا يذكرون الله الا غليلا معنا يت بعدين ربنا وصفهم قال شنو قال مزبزبين بين ذلك لا إ ل ى هؤلاء ولا إ ل ى هؤلاء معناها ما كفار وما مسلمين ما كفار وما مسلمين مصيروا اين إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار عشان عايزين بارك الله فيكم ما نحن نخرج كده فيكم ل د ر ج ك إ ن ن ا ن ص ن الى ص ل ا ة أ ش ب ه ب ص ل ا ة المنافقين ل أ ن ن ا لا نذكر فيها الله إ ل ا ذكر قليل و ك ي ن ت خارج من هذه الجمعه ة نجي ن ق لا س ع ع ة مش ش ا نعبد ن الله ومش عشان نذكر الله عشان نفك الماس سريع يمشي و ا ا م ش ن وين ياخذ ي ن ت ما ماشي الغياب ماشي وين يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك ك ا د ح إ ل ى ربك ك ت ح ا فملاغي تماشي تلاقي الله إ م ا كتابك بيمينك إ ل ى ا ل ج ن ة أ و كتابك ب ش م ا ل ك الى النار ت ج ي ن ماشي بيتك ولا ماشي اي مهل متجه الى الموت الموت الذي تفرون منه ف إ ن ه ملاغيكم ثم تردون إ ل ى عالم القلب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم بما كنتم تعملون ما مستعج ما عندك أفضل من المسجد أيام أيامك مغفرة من زنوبك إن تجري من تحت الأنهار. أسأل الله أن يهديني وإياكم الحمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يا اللاحب والله بعادك الساعة حياتك الدنيا كلها جنات الأنهار الله الذي شوين شنو وأفضل وغذي زنوبك وتذخلك يولد أخي في في دي في يستبدك تجري يهديني يلد عندك أن يكن قفان أفضل أفضل أسأل لأحد أ بس تحت لله له ده ده وايضا يخاطبهم الله سبحانه وتعالى ويبين انهم من صفات المؤمنين انهم يذكروا الله كثيرا اولا يقول الله تبارك وتعالى في صوره البغره فاذكروني اذكركم و ا ش ك ر و ن لي ولا تكفروا الله قال تذكروني اذكركم واي انسان لمن يذكر الله سبحانه وتعالى ويتجه الى الله ربنا يذكرك مشحنه يذكرك في الملا الاعلى يذكرك عند الملائكه عشان كذا ربنا ق ا ل ا ل ع م ل ي ة العمل واضح أ ذ ك ر و ن ي أ ذ ك ر ك م واشكروني ولا تكفرون وشكر الله معناها ط ا ع ة الله و أ ي ض ا في ص و ر ة ا ل أ ح ز ا ب ا ل آ ي ة خمسه وثلاثين يقول الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما نساء ورجال ال ب س ك ر ا ل ل ه كثير ا ل ب س ب ح كثير ا ل ب ص ل و كثير الدائما لسانهم رتب بذكر الله سبحانه وتعالى ربنا قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات رجالا ونساء عندهم شنو أ ع د الله لهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا ع ظ ي م ة انت ما اعد ا ل م غ ف ر ة يا اخي ما اعد ا ل ع ج ر العظيم ده اجري عظيم في الذكر وايضا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة النور في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و إ غ ا م ا ل ص ل ا ة ويتاء ا ل ز ك ا ة يخافون يوما تتغلب فيه الغلو ب و ا ل أ ب ص ا ر ليجزيهم الله أ ح س ن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب هكذا يبين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يبين ليجزيهم الله أ ح س ن ما عملوا يزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع هذه المساجد اذن الله ان ترفع ربنا قال ابن لاي مساجد المساجد بهي بيوت لله سبحانه وتعالى هذا المسجد ملك لله بيت لله خالص والمساجد كلها بيوت لله هذه المساجد تضيء الى أ ه ل السماء كل المساجد في الارض تنور يشوفها اهل السماء كلهم زي ما نحن بنشوف ا ل ك و ا ك ب دي بيوت أ ذ ن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه عشان شنو عشان يذكر اسم الله عشان نجي نسكر فيها اسم الله ن ق ق ل ا ل ق ر آ ن ذكر لله نسبح الله نكبر الله نهلل لله نعظم الله يذكر فيها اسمه لكن ربنا قال يسبح له فيها بالغدو و ا ل ع ص ا ر صباح ومساء وذي أ ح س ن أ و ق ا ت أ و ق ا ت الصباح والمساء للتسبيح لكن ربنا وصفهم قال رجال واهدي ا ل ر ج و ل ة ا ل ر ج و ل ة إ ن م ا تصبر الله سبحانه وتعالى وتصبر لذكر الله وتسبح الله ذي ا ل ر ج و ل ة ربنا سماهم رجال و إ ذ ا ربنا وصف إ ن س ا ن ب ا ل ر ج و ل ة معناه وصف في أ ع ل ى مستوى رجال لا تليهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و ا غ ا م ا ل ص ل ا ة مستعيل يتليه بيتي جاره ولا بيع ولا شيره طالما جابت الله سبحانه وتعالى يسكر الله ي ت ل كتاب الله وهكذا لا تلهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله ويظهر صلاه و ي ت ا ز ك ا والايه نزلت في ا ن و نزلت في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بهتم للتجاره بيتم يجوا ل م س ج د ذا كان على ر و س الطير يسبح الله يكبر الله يعظم الله ولذلك رب رسولهم بالرجال لا تلهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وي تتاء ا ل ز ك ا يخرج ذكات اموالهم ل ي ه ب ي ع م ل و ا كذا الله قال يخافون يوما تتغلب فيه ا ل غ ل و ب و ا ل أ ب ص ا ر واليوم ج ا ي والله يوم واحد القلب يخرج منه ن ا يجي في الحل ق ا ل غ ل و ب لدى الحناجر الكاظمين و ا ل أ ب ص ا ر ت ل ق ى شاخصه من هول الغيام ة يخافون يوما تتغلب فيه ا ل غ ل و ب و ا ل أ ب ص ا ر ليجزرهم الله أ ح س ن ما عملوا و أ ح س ن عمل ت ع م ل و ت ذ ك ر الله كثير تسبح الله تسجد لله وهكذا ده عنده أجر والله الان لو قلنا اي زوج يصلي ا ل ج م ع ة بعد خروج ا ل ج م ع ة ي ص ر ف الى م ي ة جنيه كيف ا ل غ ا ي ة لكن الشرطي نضع الساعتين مستعدين ح يقول لك ا ر ب ع ساعات نقول طالما في م ي ة جنيه ا ر ب ع ساعات ما يخرج من الجنه ده ا ر ب ع ساعات عشان ي ص ر ف م ي ة جنيه بس م ي ة جنيه ياكلو كسر وملاحظ انتهي القضيه لكن تعال شوف هنا ياخي يا الساعه انت بتقضيها هنا دي انت عارف بتعمل لك شنو دي تنجيك من عذاب قديم يا اخي ياخي يا تدخل ا ل ج ن ا ت ي تجري من تحتها الانهار انت ت ج ي ا ل س ا ع ة لربنا سبحانه وتعالى في هذه ا ل س ا ع ة يشترون ذنوبك كلها ت ج ي ا ل م ل ا ئ ك ة تبعد م ع ك تسمع ذكر الله انت المؤمن ربنا يكرمك التكريم ا أما الأشياء الروحية عاشوا هالناس عشنا الغرآن وعشنا السنة وعرفنا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر وفي هذا العبادات لكان الرسول الله سبحانه وتعالى قال لو علم الناس ما في هذه الصلاة لأتاه حبوا الل د ي ليس عليه في وفي في ة وسلم علم لكن لو رسول صلى لو ولو هذه هذه الله سبحانه وتعالى يقول رجال لا تنهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و إ غ ا م ا ل ص ل ا ة و إ ت ا ء الزكاه يخافون يوما تتغلب فيه الغلو ب و ا ل أ ب ص ا ر ليجزرهم الله أ ح س ن ما عملوا وذا احسن عمل تعمل هدى الزكر بوصل لي ويزيدهم من ف ض ل ه والله يرزق من يشاء بغير حساب الله يديك والله بدون حساب والله يديك رزق انت زاده تتوهم فيه من عند الله سبحانه وتعالى واي من يقول تبارك وتعالى في س و ر ة الرعد الذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب ا ل إ ن س ا ن لمن يذكر الله يطمئن ل أ ن ك انت جاعد مع الله سبحانه وتعالى وتسبح الله في بيت الله لا بد لهم اطمئن و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة العنكبوت م خ ا ط ب ا من الرسول صلى الله عليه وسلم أ ت ل و ماوحي إ ل ي ك من الكتاب واظن ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون أ ت ل و ماوحي إ ل ي ك يا محمد ي ط ل وكان الرسول الله صلى عليه وسلم يطلع ل ى المنبر ب يعمل شنو كان ي ط ل و آ ي ا ت الله ل أ ص ح ا ب ه أ ت ل و ما اوحي إ ل ي ك من الكتاب و ا غ ن ي ا ل ص ل ا ة بعد الصلي إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ما لها بعد الفحشاء والمنكر يبقى ص ل ا ة مافي و بعد ك د ه ر ب ا يقول ولذكر ا الله أ ك ب ر أ ك ب ر ش ي ت ع ء بدين تذكر الله والله يعلم ما تصنعون وايضا يقول تبارك وتعالى في س و ر ة الزمر فمن فهو للإسلام من نور شرح صوره ربه الله على فويل ل ل ق ا س ي ة قلوبهم من ذكر الله أ و ل ئ ك في ضلال مبين الله نزل أ ح س ن الحديث كتابا متشابها م س ا ن ي ه تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وغلوهم ب إ ل ى ذكر الله ذلك أ و د ى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد ذكر الله تخشعر منه جلود المؤمنين و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نغيض له شيطانا ً فهو له قرين و إ ن ه م ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أ ن ه م مهتدون ومن يحشى عن ذكر الرحمن ا ل ب د ع ا م عن ذكر الله أ و ل ب ي ن ص ر ف عن ذكر الله أ و ل ما عنده ر غ ب ة في ذكر الله ولا في ع ب ا د ة الله ربنا سبحانه ت ع ا ل ى قال نغيض له شيطان شيطان يلازم طوال ي و س ل س له فهو له غريب ده اصبح صديق الماشي معاو وانهم ليصدونهم عن السبيل هؤلاء الشياطين يوسف للناس يصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون و أ ي ض ا يقول تبارك و تعالى في ص و ر ة ا ل م ج ا د ل ة استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أ و ل ئ ك حزب الشيطان أ ل ا إ ن حزب الشيطان هم الخاسرون و كل العمل د ي ن ان ا ل إ ن س ا ن يكره ا ل خ ط ب ة الطويله ويعيش ل ة و ي في المسجد ده كل من وساوس الشيطان والشيطان عدو الشيطان مرت أ ب و ن ا ادم من, جو الجنة من جوه ا ل ج ن ة من ج و وبعدين بعدين قال لله سبحانه وتعالى أ ن ا ا غ ن ب لهم في الطريق, الطريق العزيز ل اللي يوصلهم ليك أ ن ا ب ق ع د في و لاقعدن ل لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين امركم كلهم زي ما مرت أ ب و ه م آ د م من ا ل ج ن ة عشان كذا ربنا يقول إ ن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إ ن م ا يدعو حزبه ليكونوا من أ ص ح ا ب السعير يدعوهم كيف ب ا ل و س و س تخش في الصلاه الله و ا ل ض ي خ ا ش ي عليك لحد ا ل إ م ا م يقول الله أ ك ب ر تكبر معه ا ل إ م ا م رفعت انت م ا ع ر ف ذات ا ل إ م ا م ق ر ل شنو قال شنو الشيطان خلاك عايش بعيد عن ذكر الله وهكذا نعمل الشيطان كله عشان ك كل د ه ربنا يقول استعوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله و ل ئ ك حزب الشيطان أ ل ا إ ن حزب الشيطان هم الخاسرون وايضا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة الحديث أ ل م ي أ ن ي للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فغسل قلوبهم وكثير منهم فاسغون َ الله ما تبقى زي الهود والمصارى الوقت ما جاء عشان تخشعوا لذكر الله عشان تعيشوا مع الله سبحانه وتعالى وأيضا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله جلل للم لكي لذكر لكي يقول تلهكم مع ومن تبقى زي ذكر عن يفعل ذلك ما تتلهي عن ذكر الله ب أ ي موضوع من مواضيع الدنيا والله موضوع الانتماشيه م ا معروف تصل ولا ما تصل ينقلوك الغيام ة ينقلوك الغيام زاكر لله خاشع لله أ ف ض ل من أ ي موضوع انتماشيه ل و أ ي م ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة ا ل أ ح ز ا ب يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ذ ك ر و ا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام و أ ع د لهم أ ج ر ا عظيما يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا وينصح الخطاب لهؤلاء المؤمنين الموجودين في بيت الله ليكم انت يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكر اذكروا الله ذكرا كثيرا و ا ل ع م ل ي ة كل ه ا ع م ل ي ة ذ ك ر وبعد كذا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بين قال وسبحوه ب ك ر ة و أ ص ي ل ه صباح ومساخ لك مربوط مع الله يا اخي هو الذي يصلي عليكم وملائكته شوف الرحمه ة الله سبحانه وتعالى و ص ل ا ة الله سبحانه وتعالى جلاله وعظمه معناه هو ليرحمكم ر ح م ة مستديمه هذه ص ل ا ة الله أ ي ض ا ص ل ا ة ا ل م ل ا ئ ك ة ب ا ل ن س ب ة للمؤمنين ا ل م ل ا ئ ك ة استغفر الله للمؤمنين ا ل م ل ا ئ ك ة ي س أ ل الله الله ا م اغفر للمؤمنين اللهم أ ر ح م ه م اللهم كذا وبعد كذا رب يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور وكان بالمؤمنين رحيما هذه ر ح م ة من الله سبحانه وتعالى و بعد كذا رب ن ا ي ق و ل ل د تحيتهم يوم يلغونه سلام و أ ع د ل ه م أ ج ر ا عظيما ا س أ ل الله اني أن ج ع ل ي و إ ي ا ك م من هؤلاء المؤمنين فبارك الله فيكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة والله لا نريد إ ل ا الخير ولكن نرى ان هذا اليوم يوم عظيم جدا ولكن قد يجوز الكثير يبدا ا من ان الخطه ط و ي ل ة الخطه ط و ي ل ة كم س ا ع ة ك ا م ل ة مع الله في بيته مع ان س ا ع ة ك ا م ل ة بيعبان الناس مع الشياطين في التلفزيون ساعات في القطيعه والنميمه ساعات في ا ل ك و ر ة ساعات في أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا الناس ب ق ض ب و ساعات لكن س ا ع ة و ا ح د ة مع الله في بيت يوم ا ل ج م ع ة ب د ع و ة خ ا ص ة من عند الله ليذكر مش د ع و ة الله د ع ا ت ه م لشنو الله د ع ا ت ه م قال أ س ك ر و ن ي ا ل ل ي ل ة دي بس وبعدين س ا ع ة و ا ح د ة بس ستين د ق ي ق ة مع الله مع انه حسن لحد حسن مات من ستين د ق ي ق ة لحد حسن ا ل ع م ل ي ة كلها اربعين د ق ي ق ة برضو الناس يقول لك خ ط ة ط و ي ل ة يا اخوان بارك الله فيكم ما تتركوا مجال ل ل ش ي ط ا ن ما تتركوا مجال الشيطان ذ حريص يملككم من الحق إ ل ى الباطل ب أ س ل و ب أ و آ خ ر زي ما مرق أ ب و ن ا ادم وربنا ق ا لا ل ن لا يفتنكم الشيطان كما أ خ ر ج أ ب و ي ك م من ا ل ج ن ة أ خ ر ج من ا ل ج ن ة قال لشنو ما قال ل يا ادم تعالى وريك الشجره يقلب ل ما ت أ ك ل ه ا قال ل يا ادم هل أ د ل ك على ش ج ر ة الخل وملك ا ل ل ه يبلغ ش ج ر ة الخل إ غ ر ا ء ش ج ر ة هنا الباكل ل من ابو خالدين في هذا ا ق اللوريني ه ل موراه اي ش ج ر ة ق ا ل ل ي قال لي من اونيلي اغلين أ تماعرف ا السير ما نهاكما ربكم عن تلكم ا ل ش ج ر ة إ ل ا أ ن تكون ا ملكين أ و تكون ا من الخالدي بعد ذلك ربنا قال فدلاهما بغرور ع ن د ه إ غ ر ا ء ا ت بل إ غ ر ا ء ا ت دمرت أ ب و ن ا ادم من ا ل ج ن ة و بعد كذا نحن البيبر ة ا يدخننا نحن البيبر ة نحن ما اجوا و ذاك د ل و ء م ر واحد قال لبس ما ذاكر ا ل ش ج ر ة الشيطان اكلوا ومركم من ا ل ج ن ة طيب نحن البيبر ة ديل و المصارف معنا كثير ة دينا يدخننا الشيطان يدخننا الشيطان عدو خفيف جدا وانا قبل كنت تحدث ت عن خ ط ب ة ك ا م ل ة في الشيطان عشان تكون على بينه وبعدين يوم ا ل غ ي ا م الناس كلهم حيل ا ن ف س ه ما طار الشيطان وربنا ب ي ق و ل لهم أ ل م أ ح د اليكم يا بني آ د م الا تعبوا الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين و أ ن ي ع ب د و ن ي هذا صراط مستقيم و ل غت اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون يوم ا ل غ ي ا م الناس كلهم ي ق ع د و ل و م و الشيطان ا والله الشيطان ضلان والله يملكون من المساجد و س ا ق ر و ن الى جهنم من المساجد س ا ق ر و ن الى جهنم و ح د ي ن م ع ت ز ل ة وحديث د ع غير الله ي ج ي هنا الله أ ك ب ر ي م ر ل ك ي ن ا بغير الله أ و هنا ا ع د يقول م ل ص يا ق و يقول فلان والله يقول له يا ك ا ن ع ب د و يا كنستعين ا يستعين بغير الله شيطان لعب معه دور كثير من الناس و ا ل أ غ ل ب يستحي ة ا ل حيموت على الشيء عشان كذا ربنا قال وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون وحدي ن ي خ ل و مشردين وحدي ن ي خ ل و منافين وحدي ن ي خ ل و يكره كلام الله يكره الكلام الله يكره ص و ر ة ق ر آ ن طويل ة يكره خ د ب ك ق ر آ ن طويل ة ل ي ه ا ل ش ي ط ا ا ن إن ل ش ي ط ا ن ل ك م ع د و ف ا ت خ ذ و ه ع ك و ا ن طويل الله يكره ه د ب ع كران طويل ا الله يكره هدبك كران طويل الله ي يكره هدبك كران طويل ت ك م ف الله يكره هدبك ولوموا انفسكم ما أ ن ا بمصرخكم وما أ ن ت م بمصرخي إ ن ي كفرت بما أ ش ر ك ت م و ن ي من قبل إ ن الظالمين لهم عذاب أليم ف ب اليم ر ك ا ل ه ف ك يذكروا أبشرككم م ما تبدو فرصة للشيطان. هذا من أفضل الأيام يوم الجمعة ويوم من المؤمنين يعظموا يوم مغفرة أبشركم إن هذا اليوم أيها أفضل للشيطان فيه يسبحوا جاري هذا الله سبحانه لعباده الله الله الله وهذا هذا هذا الإخوة الدعوة وتعالى عشان وعشان وعشان إنسان كل ل إن تبدو فرصة وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ا غ ت س ل و جاهنا ا ل ع م ل ي ة معروفه ش د ي بتاع أ س ب و ع كامل كل الزنوب تحتك م ش ط و ب ة معناها تمر من هنا نظيف أ س أ ل الله أ ن يهديني و إ ي ا ك م صلاته المستقيم و أ ن ي ر ن ي و إ ي ا ك م الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرين الباطل باطلا ويرزقنا اقتنابه إ ن ه تعالى سمع مجيب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير س أ ل ك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 ربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ط ا غ ة لنا به واعف و عنا واغفر لنا وارحمنا أ ن ت مولانا ف ن ص ر ن ا على القوم الكافرين ن وأن, تحشرنا تحت لواء في الدار وأن من حوضه وأن تدخلنا ا لواء الدار الآخرة شفاعته برحمتك يا ا ا تحت تسغل برحمتك حوضه أرحم ح ل في في ر م